بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ن را تلك ايات كتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون الله الذي فالسماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون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 فِى الْأُكُلِ إِنَّ فِى ذَانِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا صِفًا قِنْدِيدٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَ تَعْجِلُونَ كَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَاتِ وَقَدْ خَلَقَ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَامَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ أُنْذِرَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تحملكم انفا وما تغيض الارحام وما تزاد وكن شيئا عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء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 قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وطمعا وَأَيٌّ يُنشئُ السَّحَابَ ثِقَالًا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ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 دَرَيْنَا إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ الله قل افاتخذتم من دونه اولياء الا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى أَمْ سِيرُوا أَمْ هَل تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ انزالا من السماء ماء فسالتا عذبة بقدرها فاحتمل السيل زبد ربا ومن ما يوقدون عليه في النار بثره احنية او متاع زبد مثله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 بِإِسْلَامِهَا أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ والذين يطيعون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بصبر وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا من أَرْزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَ يَقُولُونَ عَلَيْنَا مِنْ كُلِّ بَلاءٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبُ الذَّارِ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ولائك لهم ملعنات ولهم سوء الذر الله يا بصير الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا لَنَكَفِيَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَتَسْأَلُ عَلَيْهِمْ لِتَسْأَلَ عَلَيْهِمُ الَّذِينَ أُرْحِينَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هو عليه سَوَّكَلْتُ وَإِلَيْهِ مَثَابٌ وَلَوْ أن قُرْآنًا سُيِّرَتْ به الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ ٱللَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ أَلَّا يَشَاءَ ٱللَّهُ فَرُوتْصِبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ من أَبَيْنكَ فَأَمْلَيْتَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا الأرض أم بظاهر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 مَفازَ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُكَلَّلُوهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وعقوب الكافرين اللهم والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعض قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشريك به إليه أدعو وإليه مآب وكذالكا أنزلناه حكمًا عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي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 والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع حساب وقد مكر الذين من قبلهم فللله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَاسْتَمِرُّ سَلَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ